ليوث المجد تنتظر على أبواب عزتنا فثوب الخوف يا بني قوفوا يا رفاق قوتنا وتلئوس المجد تنتظر على ابواب عزتنا عزتنا لو بالخوف يا امي وقوفوا يا رفاق قوتنا الا الليل اصغر من عقيدتنا فحينا استفحم طويان واذكى جمره رفتنا الا استترين أن الليل اصغر من عقيدتنا فحين فحين استفحم الطغيان أذكى جمر وقفتنا سنسلق نور صحوتنا ستولد شمس نهضتنا نسير ونحمدنا ند نسقي نظام اسل وصل نلمح بالسن الظلمات نربع بالهدى نجوى نجوى سير ونحمل الايمان نسقي نظام اسل وصل نلمح بالسن التوحيد نصبع في الدنا الابواب نسكر جنة التوحيد في سنا جنان الخلد نسكن جنة المأوى سنا سلط المعلب عادا سنا الشكوى سنرفع رفع القرآن رمز النصر والجود سنا تف عطر الريحان نهتف يا رب زيد سنرفع رفع القرآن رمز النصر والجود تزلف طف عطر الريحان نهتف يا رب زدني اعيدي ماجد الذكرات فان الفجر كالعيد وزيدي عذبا الحان ليحيا مقفر العود اعيدي ماجد الذكرات فان الفجر كالعيد وزيدي عذبا الحان ليحيا مكفرا العودي وزيدي عذبا الحان ليحيى مكفرا العودي لقد سارت ركائبهنا لتعلو هامة النجمي النجمي في ضمير الكون ليس السفح كالقمة لقد سارت ركائبهنا لتعلو هامة النجمي النجمي في ضمير الكون ليس السفح كالقمة نصوب بكل معجزة فلود المجد والقيامي بحول الله موعدنا صباح الماطر الديامي نصوغ بكل معجزة خلود المجد والقيامي بحول الله موعدنا صباح الماطر الديامي بحول الله موعدنا صباح الماطر الديامي بحول الله موعدنا صباح الماطر الديامي صباح الماطر الديامي